كانت آيات تتلأ عليكم فكنتم على عقابكم تنكسرون مستكبرين به سامرا تهدمون أَفَلَمْ يَذَّبَّوا الْقَوْلَ أَمْ جَاهُمْ مَا لَمْ يَأْثِرَ بَعْهُمُ الْأَوْلِيِّينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ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 أم تسألهم خرجا فقراج ربك خير وهو خير الوازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون